من كلام الإمام المزني كان فصلي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نعتقد فضله نقول بفضله وأن له فضلا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 وجلساه في الجنة ونثلث يعني الثالث بذن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذ الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة يقصد العشرة المبشرين بالجنة بعد هؤلاء الأربعة ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة قال الشارح شيخ عبيد رحمة الله عليه أقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجمل معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فأول ما بدأ به كبارهم كبار الصحابة كبارهم وخيارهم والصفوة منهم علماً وتقاً وورعاً وزهداً وإيماناً وهم الخلفاء الأربعة وهؤلاء أفضل الصحابة أفضل الصحابة وقد قال المصنف كما سمعتم فهو يعني الصديق أفضل الخلق وأخيارهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأحسن أن يقال بعد الأنبياء أبو بكر الصديق أفضل خلق الله بعد الأنبياء وليس بعد نبينا فقط لأن لا شك ولا ريب أن الأنبياء أفضل خلق الله وأحسنوا ولا يسويهم أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم عليهم الصلاة والسلام فإذا فضلنا الصحابة قلناهم أفضل البشر بعد الأنبياء على كل قال المصنف قال الشارح وقد رتبه المصنف يعني المزني على وفق ما جاءت به النصوص رتبهم على الفضل حسب ما دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما أجمع عليه المسلمون قال ومناقب هؤلاء الأربع المتواتر مناقب يعني الفضائل المناقب يعني فضائلهم والمأثور في فضلهم ومواقفهم الحسنة وهذه تسمى مناقب مناقب هؤلاء الأربعة متواتن لحديث الواردة في هؤلاء الأربعة خصوصا كثيرة جدا في فضلهم رضي الله عنه قال ثم ثنى بعد هؤلاء الأربعة بسائر العشرة من الصحابة يعني يقصد العشرة المبشرون أو المبشرين بالجنة قال وهؤلاء العشرة امتازوا بأنهم ذكروا في حديث واحد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالجنة وليس هذا حصراً هناك غيرهم مبشر بالجنة غير هؤلاء العشرة مبشر بالجنة جماعة من الصحابة كبلال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم يعني بشر بالجنة والمرأة التي كانت تصرع لكن هؤلاء مشهورون بهذه الكلمة العشرة مبشرون بالجنة لأنه وردوا في حديث واحد قال المصنف وليس الشارح وليس هذا حصلا يعني يوجد غيرهم بشر بالجنة بين الصحاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لغيرهم رضي الله عن الجميع كما شهد لأهل بدر وهل بدر عدد ثلاثمية وشوية وقال لعل الله الطاعة على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه بشر بالجنة خلاصتها قال ابن القيم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس أشكل معناه على كثير من الناس فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم اعملوا ما شئتم هذا يفيدني أخذوا لا حد في الأعمال ولو كانت سيئة وتخيرهم فيما شاء منها وذلك ممتنع هذا ممتنع يعني مرفوض في الشريعة لا تبيح الشريعة الأعمال السيئة لكل أحد فما معنى اعملوا ما شئتم فقالت طائفة منهم فقالت طائفة منهم ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي قال ليس المراد من قوله اعملوا في الاستقبال يعني ليس مقصود اعملوا ما شئتم في المستقبل ولنما يقصد ما مضى ما مما عملته عبر عنه بالمستقبل فقال اعملوا ما شئتم يعني مما عملته فهو مغفور كله فأول هذا الكلام على أنه للماضي فقال اعملوا ليس المراد به الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديروا أي عمل كان لكم مما عملتموه في الماضي وقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان يستدل على هذا الكلام شيئا أحدهما أنه كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم قال قد غفرت لكم قال دليل على أنه المراد به اعمل ما شئتم يقصد الماضي أنه قال قد غفرت لكم ولم يقل سأغفر لكم الدليل الثاني أنه كان يكون اطلاقا في الذنوب ولا وجه له يعني لا جدت الشريعة هذه الرباح قال الشارح الشيخ عبيد وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة يشرح الآن خلاص ما يريد أن يقوله ابن الجوزي أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة غزوة بدر ما سلف من ذنوبك لكنه ضعيف هذا الكلام ابن الجوزي يضعفه شيخ عبيد من وجهين أحدهم أن نفض أعملوا يأباه يرفض هذا التأويل يأباه يعني يرفض هذا التأويل فإنه للاستقبال اعملوا يعني في المستقبل دون الماضي وقوله قد غفرت لكم لا يجب أن يكون عمله أيضا في الماضي فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل وإذا أرادوا أن يحققوا شيئا يستخدموا معه الفعل الماضي مثل قد قامت الصراء أنها يعني أنها مزالت تقع يقول قد غربت الشمس مع أنها توشك على الغروب هذا السلوب عربي معروف إذا أرادوا أن يحققوا الفعل استخدموا معه الفعل الماضي كقول الله تعالى أتى أمر الله يعني القيامة هو لم يأتي بعد وجاء ربك والملك هذا يوم القيامة أيضا لكن لما كان محققا وقوعه عبر عنه بالفعل الماضي قال وانا ضائره كثير يعني الوجه الثاني في تضعيف كلام ابن الجوزي أن نفس الحديث يردهم نفس الحديث يرد قصة الحديث يعني لأن قصة الحديث في حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه لما كتب كتابا لبعض أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة فاكتشف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب أرسله حاطب، وجاءوا بحاطب وقالوا لما فعلت هذا؟ لماذا يعني تفشي الأسرار وتبلغ الكفار فأخبر أنه يعني لا يوجد له أهل في مكة يحمون أمواله ويحمون أهله موجودين في مكة ويخاف عليهم فعرض أن يعني يدير موقف كما يقال مع أهل مكة حتى لا يعتدي أحد على أهل حاضر وأخبر أن والله ما فعل ذلك رغبة عن الإسلام ولا ردة وإنما يخاف على أهله فقال النبي سلم صدقكم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر وحاطف كان من أهل بدر حاطف كان من من قاتل في بدر ما يدريك يا حاطف لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فهذه قصة حصلت بعد بدر طبعا فتح مكة كان بعد بدر بمره بمدة وقد جاء هذا الحديث بشارة لباحاطب إن الله غفر له هذه الزلة وقد كانت هذه الزلة بعد بدر فدل هذا من أدلة من الأدلة على أن تأويل ابن الجوزي ضعيف قال وذلك ذنب واقع الذي حصل من حاطب رضي الله عنه ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها فيدل على أن تأويل ابن الجوزي ضعيف وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا قال الشارح الشيخ عبيد رحمه الله فالذي نظن في ذلك معنى اعملوا ما شئتم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم. علم الله لهم أنهم وإن أخطأوا حكم البشرية وتقع منهم الزلات لكن الله عالم أنهم سيموتون على الإسلام ويستحقون المغفرة فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم علم أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يفقارفه غيرهم من الذنوب لكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة النصح يوفقهم لتوبة النصح هذا أيضا مثل حديث أذنب عبد ذنبا قال رب اغفر لي فقال الله قد غفرت لذنبي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبد في المرة الثالثة قال اعمل ما شئت قد غفرت لك يذنب ثم يستغفر ثم يذنب فقال الشراح معنى اعمل ما شئت قد غفرت لك يعني مدام أنك مواصل للتوبة والاستغفار بعد كل ذنب فالله يواصل المغفرة والرحمة فالله علم من هؤلاء الصحابة أهل بدر أنهم يموتون على الإسلام وأن الله سيوفقهم للتوبة إذا وقع منهم شيء وأن الله سيوفقهم للتوبة إذا وقع منهم شيء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحوا أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا بهذه المغفرة دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم قال هذا معنى اعملوا ما شئ قال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم قد غفرت لكم والله سبحانه يغفر لهم بأسباب يقومونهم بها من توبة واستغفار وحسنات تمحوا سيئات قالوا ولا يقتضي ذلك أن يعاقلوا الفرائض. مش معنى ذلك أنهم سينحرفون إلى حد أن يتركوا الفرائض لأن الله خلاص قفر لهم. هذا لا يكون أبداً. وثُقَّا بالمقفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لمحتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا أذكاء ولا جهاد. وهذا محال هذا محال ولم يكن هذا هديه الله ضوئاً. بل استمر على التقوى والإيمان والعمل الصالح والجهاد. ولم يتكلوا على كلمة اعملوا ما شئتوا واتغفرت لكم قال وهذا ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب من أوجب الواجبات على الإنسان يتوب إذا أذنب فضمان المغفرة مضمون المغفرة بالنسبة لأهل بدر لأن الله وعدهم بها فهي مضمونة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة ضمان المغفرة لا يعني أنهم سيتركون التوبة والاستغفار التي هي أسباب المغفرة والعمل الصالح والنظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنباً الحديث الذي ذكرناه فقال ربي أذنبت ذنباً فاغفر لي إلى يستغفر الرب وبعد كل ذنب إلى أن قال الله في آخر الحديث اعمل ما شئت قد غفرت لك أو قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء يعني فليعمل ما شاء مدام أنه سيتوب ويستغفر فأنا أغفر له وهذا لكل عبد هذا لكل عبد مست مدام أنه مهما تكررت منه الذنوب وطال زمنه في الذنوب وعاد الذنب مئات المرات ما دام أنه يستغفر كل مرة فالله يغفر له قال فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم ليس مانا اعملوا ما يعمل شئتم فليفعل ما شاء إني يأخذ راحته في الجرائم لا وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام أنه كلما أذنب تاب واستغفر قالوا إختصاص هذا العبد المذكور في الحديث بهذا لأنه قد علم ربه أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب كما يستفاد هذا من من تكرار التوبة من تكرار توبة هذا العبد مع تكرار الذنب حكم يعم كل من كانت حاله حاله ليس خاصا بهذا العبد المذكور في الحديث بل كل من كان حاله مثل حال هذا العبد كلما أخطأ استغفر كلما أخطأ استغفر وإن تكرر فالله يغفر له لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قضع لأهل بدر وكذلك كل من بشره رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من العشر ومن غيره أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هذا الصحابي هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب أنت في الجنة خلاص في ذراح لم يفهموا هذا والذنوب والمعاصي ومسامحته بترك الواجبات بل كانوا هؤلاء المبشرين بالجنة أشد اجتهادا وحذرا وخوفًا. فهم خيار الناس وصيرتهم وهديهم ومعروف رضي الله عنه معانهم مبشرون بالجنة لكن كانوا أهل تقوى وخوف ووجل وخشي من الله تبارك وتعالى بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق رضي الله عنه شديد الحذر والمخافة يعني من الله وكذلك عمر فإنهم علموا أن البشارة يعني بالجنة المضلقة مقيدة بشروطها مدام على هذا الدين والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها كالكفر الذي يمنع من دخول الجنة ولم يفهم أحد منهم يعني هؤلاء الصحابة من ذلك الإطلاق الإذن في مشاء من الأعمال انتهى كلام ابن القيم قال الشارح شخبيد وقال صلى الله عليه وسلم في أهل حديثي يعدد من يعني أخ أيضا مشراب وقال صلى الله عليه وسلم في أهل الحديب لا ينج النار رجل بايع تحت الشجرة باعة الرضوان هؤلاء أيضا مبشروا بالجنة وهنا كلمة يقول الشيخ عبيد رحمة الله عليه وهنا كلمة أود لو أن المصنف رحمه الله تعالى اختار غيرها وهي قوله في أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما وضجيعاه في قبره يفهم من هذه الكلمة أنهما مقبوران معه في قبر واحد قد يفهم واحد أن الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أنهم جميعا مدفونين في قبر واحد لأنه قال ضجعاه ضجعاه مضطجع معه يعني قال ولو وذكر المصنف أنه يعني وليس الأمر كذلك فحبذا لو أنه قال وجاراه جيران مثل جار جاراه في قبره قال وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهما جليساه في الجنة جليساه في الجنة وجالسانيه قال الشارح وحتى الساعة لم أعلم دليلا على هذا ومن شك في الجنة وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس في النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصد الشيخ خصوص هذه الجملة لأن أهل السنة حريصين على استخدام خصوصا بالأمور الغيبية الاستخدام ال ال الواردة في الكتاب والسنة يحاولون دائما أن ينضبطوا بها ولا شك أن ما بكى المعمر مع, مع النبي والمرق مع من أحب وإن لم يكن هؤلاء رفاق النبي في الجنة فمن يكون رفاق النبي السلام في الجنة لكن كما قلت يعني يختار أهل السنة العبارات الواردة لأنها أسلم قالوا حتى ساعتي لم أعلم دليلا على هذا فالواجب الوقوف على ما تضمنته النصوص فالنصوص دالة قطعا على أن هذين الخليفتين هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرتبة الأولى لأبي بكر قدمه المسلمون لما علم من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله والإشارة إلى إمامته يشير الحديث الوارد في إمامته وفضله ومكانته واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في مواطن عديدة ولأنه جعله يعقصد النبي جعل أبا بكر إماما للناس بالصلاة حينما اشتد به مرض مر أبا بكر فليصلي بالناس وعمر رضي الله عنه بيعه المسلمون وقدموه لوصية أبا بكر رضي الله عنه له المسلمين بالخلاف أوصل المسلمين أن يتولى الخلافة بعده عمر رضي الله عنهم جميعا وكذلك لما علموا من بفضله بفضله لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سائر الخلفاء الأربعة ورد فيهم النصوص كثيرة في فضرهم ومكانتهم رضي الله عنه فإن فضائلهم ثابتة بالسنة المتواترة وبقية العشرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ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 يعني وجوب محبت كل الصحابة رضي الله عنهم ولا يعني أنهم متفاضلون أن المفضول يعني لا يستحق الموالاة والمحبة على طريقة الروافض الروافض عندهم التفضيل طعن في علي إذا قلت أن أبو بكر أفضل من علي عندهم طعن في علي هكذا عقول الشيعة هكذا يفكرون لا يعنون لا يرون هذا الترتيب إلا إسألي لعلي قالوا لا يرون ذلك إسأ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب في الأفضلية وهم أفضل من غيرهم من الصحابة أفضل من غيرهم من الصحاب ومن أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح وأهل بدر أفضل من غيرهم وإذا تكلمت في أصغر الصحابة سناً أو أقلهم صحبة قاموا عليك أهل السنة وحاربوك وبالدعوك وظللوك لأنهم يحبون الصحابة أجمعين فالترتيب بين الصحابة لا يعني انتقاص المفضول إلا في تلك العقول الغريبة عقول الله عفو. قال الشارح رحمه الله هنا محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم وترضي عنهم هذا من الواجبات وكذلك اعتقاد أنهم صفوة الناس وخيرهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم نقول يعني كما قلنا قبل قليل إما أن نقول أنهم صفوة الناس وخيرهم بعد الأنبياء أو نقولهم صفوة هذه الأمة بعد النبي حتى يكون الكلام خاص بهذه الأمة فنقولهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها أو نقولهم صفوة الناس بعد الأنبياء قال وكل ينزل منزلته أنهم تفاضلون رضو الله عليه فلا يغلى فيه على طريقة الروافق في علي فيزاد على ما أنزله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن هذه البنزلة كما يفعل أهل البدع الذين يطعنون في عثمان ويطعنون في معاوي ويطعنون في لا ينزل ينقص عن هذه المنزلة وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة فهم يتفاوتون في الفضل حسب سابقته من الإسلام هذه قاعدة عامة مع جميع الصحابة رضي الله عنهم هم يتفاوتون صرح القرآن بتفاوتهم في غير موضع لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل لكن القاعدة وكلا وعد الله العسنة كل خيار عدول ثقات مأمونون حبهم دين والترضي عنهم دين وقربه يتقرب به إلى الله تعالى ثم هم مراتب قال المصنف المزني رحمه الله ويقال بفضلهم ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك يعني نكف عن الخوض فيما شجر بينهم قال الشارح رحمه الله وهذه الجمل الأخرى في حق الصحابة أولاً كل واحد منهم يقال بأنه صاحب فضل كلهم أفاضل أبرار عدول ثقات ويشهد له بالفضل سواء كان من السابقين الأولين أو من بعده وقلنا وأفضلهم العشرة وأفضل العشرة الخلفاء وأفضل الأربع الصديق ثم بعد العشرة أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم من جاء بعدهم وفضل كل واحد منهم يجب الإقرار به والتصديق به بعد محبتهم جميعا رضي الله عنه ثانياً هذا مثل الموقف من الأنبياء مثل موقفنا من الأنبياء كلهم أنبياء الله نؤمن بهم جميعاً ونحبهم جميعاً لكننا نعتقد أنهم ليسوا على درجة واحدة فخيرهم نبينا عليه الصلاة والسلام وثم أولو العزم من الرسل وثم البقية كلهم أنبياء الله يحبهم دين وقربهم كذلك الصحاب، كلهم أصحابهم سلم صحاب فضل وتقى وهم مراتب قال ثانياً تذكر محاسن الصحابة ويمسكوا عما صدر منهم من أخطاء لأنهم بشر حول السحابة بشر يغضبون كما يغضب البشر ويقع وقع منهم ما يقع من البشر فلا تذكر الصيئة هذا غير لعب والإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أبيه وجده وأعمامه ربما لا يذكر ما مع معناهم بشر كلنا نجزم أن أباءنا وأعمامنا وقعوا في أخطاء لكن عندما أراد إنسان أن يعرف بأهله وأعمامه لا يذكر لا داعي لنا للكلام على أخطائهم ليس لها معنى في هذا المعقاب والصحابة بشر رضي الله عنه قال ويمسك عما صدر منهم من أخطائهم ويكف عنها وكذلك يكف عما شجر بينهم حصل بينهم شيء من الخلاف بعدما اقتل عثمان رضي الله عنه وهذا لا يدعي للخوض فيه والدخول فيه ذكرنا من قبل أن ندخل فيه كثير من الكتاب والتاريخيين زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا وحولوها إلى روايات وقصص وحكايات وفي يعني دخل في نفس أهل البدع بشكل واضح خصوصاً الروافض وانتقص قدر كثير من الصحابة خصوصاً معاوية ورضي الله عنه وابو سفيان في غير هذه القضية معاوية وغيره من الصحابة موسى الأشعري وعمر بن العاص وطعن في هؤلاء الأفاضل. بقيل وقال وحكايات وخراريف وانتقص بمثل هذا الأسلوب البغيض الذي لا يجوز لمسلمين أن يعتمد عليه في معرفة الحق من البعض ويترك الهدى والبينات من كلام الله وكلام نبيه عليه السلام في الترذي عنهم وذكرهم بالجميل فلذلك لا يذكر الذي جرى بين الصحابة بل يكف عنه قال لأن هذا الذي شجر بين الصحابة منهم هو واقع صدقاً فعلاً هناك أمور جرت لكنهم فيه مجتهدون اجتهد كل إنسان وراء أن الأفضل أن نتخذ هذا الموقف واختلف بينهم ما حصل فهم دائرون فيه بين الأجر والأجرين لأن المجتهد إذا أصاب الحق ينال أجرين وإذا أخطأ ينال أجر واحد لأنه مجتهد يريد الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد هذا الصحاب اجتهدوا منهم من نوفق للصواب ومنهم من لم يوفق فمن وفق له أجرين ومن لم يفق له أجر واحد لا يعني عتب عليه قال ومنه نزر يسير إن هذه المواقف إذا عتبرناها سيئة فهي نزر يسير إلى جنب فضائنهم ما تساوي هذه الأخطاء في موقف موقفين أمام تاريخ من الدعوة والجهاد والنصر والنبسلم وبث العلم يعني فضائنهم العظيمة إلى جنب فضائلهم وسابقتهم في الإسلام ومنهما هو كذب كثير من المنقول عن الصحابة كذب هذا نفس كلام شيخ الإسلام الذي درسناه في الواسطية مثل كلام شيخ الإسلام في الواسطية بين أن كثير مما قين قيل فيهم كذب وقد أوضح ذلك القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم العواصم من القواصم بين فيه كثير من الروايات التاريخية المكذوبة على الصحابة رضي الله عنهم في القضية والخلاف الذي جرى بينهم بعد مقتر عثمان رضي الله عنه قالوا منهم هو كذب ودخله الدس والتحريف يعني التزوير ولهذا وجب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة أولا لأنه سوء أدب معهم رضي الله عنهم وهو ركوب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترتكب النهي المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فامسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وتكلم في الحاشية على أسناد هذا الحديث وقال الحديث أورده الألباني في الصحيح إذا ذكر أصحابي فأمسك يعني ما شجر ما تكلمش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قبل أن يحصل ما يحصل لأن الذي حصل بعد موت عثمان بعد موت عثمان يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة تأديباً وتربية لهذه الأمة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا، فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا حتى النصف فهم أفضل الناس حتى مع هذه يعني الأمور التي شجرت بينهم رضي الله عنه قالوا في هذا رد على طوائف زائقة إعدها الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خوارج خرجوا أول ما خرجوا كفروا علياً رضي الله عنه وكفروا خصومه كذلك كطالحة والزبير وكفروا معاوة وعمل العاص وكفروا كل خصوم علي بن بي طالب رضي الله عنه قال ومن ومن معه كما أنهم يكفرون غيرهم من الأمة من الأمة بارتكاب الكبائر كما ذكرناه مرارا من مذهب الخوارج لكن الخوارج لما خرجوا خرجوا على علي أول وزوغ الخوارج كانوا في تلك الأمور التي حصلت بين الصحابة بعد مقتل عثمان خرجت الخوارج وقتلهم علي بن بطالب رضي الله عنه كفرت الطائفة الثانية وهؤلاء يغلون في علي الخوارج أعداء علي هؤلاء غلات في علي والغلات زيادة عن الحد الشرعي الغلو الزيادة عن الحد الشرعي وسائر أهل البيت عندهم غلو في علي وفي سائر أهل البيت حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية وهم الروافض وكلامهم قبحهم الله مشهور معروف في تأليه علي والحسين وفاطمة ورضي ونحن نبرع عليا والحسين والحسن وفاطمة وكل أهل البيت من هؤلاء الروافض الأنجاز الطائفة الثالثة الخوارج الطائفة الأولى أعداء علي الروافض الغلات في علي الثالثة النواصب النواصب سموا نواصب لأنهم ناصبوا العداء لعلي ولأهل آل البيت في صم النواصم الشيعة اليوم يسمونه أهل الصنة أنتم نواصب يكررون هذه الكلمة يقول أنتم نواصم لأنك لا تعتقد أن علي أفضل من أبو بكر وعمر إذن أنت تعاد تعادي علي وأنت ناصبي يقولون أهل الصنة نواصب أنت لا تعتقد ما يعتقدهم في الحسين أنه يعلم الغيب وأنه يشفي المرضى وأنه هذا الكلام الشركي أنت ترفضه هذا الرفض عداء للحسين وعدالي الحسن وعدالي فاطمة إذن أنت ناصب يرددون هذه كلمة كثيراً النواصب يسمون أهل السنة النواصب والنواصب طائفة موجودة قديماً وحديثاً موجودة في بعض المفكرين الإسلاميين الذين يعني يحاولون أن يختاروا لأنفسهم منهجاً فيقعون أحياناً في مشابهة الخوارج أو يقعون في مشابهة الرابط أو يقعون في مشابهة النواصب فيعادون آل البيت فصموا نواصب لأنهم عادوا علياً وآل البيت رضي الله عنه العداوة وإن لم يكفرهم النواصب لم يكفروا آل علي الخوارج يكفرهم فبان بهذا أن أهل سنة والله الحمد يسلكون مع الصحابة رضي الله عنهم مستك الأدب والتكريم والتوقير نحن نريد أن نختم هذا الكتاب قبل رمضان لكن لعن الله يسر قال صاحب المتن الإمام المزري رحمه الله تعالى فهم خيار أهل الأرض يعني الصحابة فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصاراً لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين قال الشارح ذكر هنا في هذه الجمل بعض المحاسن التي توجب التأدب معه يعني مع الصحابة وهي أن, وهي أن لا يذكر إلا بخير وجميل الثناء من هذه المحاسن أولاً أن الله تعالى اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاهم وإن اختارهم اختار هؤلاء المجموعة من البشر ليكونوا أصحاب النبي وهذا الاصطفاء تكريم لهؤلاء القوم ثانيا أن الله اختارهم لنصرة نبيه وحمل الشرع عنه هذا يتبع الأول ثالثا ثالثاً أن أنهم أهل الإمامة يعني الذين يقتدى بهم وأهل الفضل وهم أئمة الدين وهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بعض محاسنهم فمن طعن في الصحابة كلهم فإنهم يطعنوا في الله عز وجل الذي يطعن في الصحابة يطعن في الله هو الذي اختارهم إذ اختار لنبيه من لا يصلح في نظر هذا الطاعن الله اختار لنبيه قوم لا يصلحون لصحبته وليس ثقة أو ليس ثقة على حمل الشريعة ومن طعن في صحابي واحد هذا طعن في كل الصحابة طعن في الله أما من طعن في صحابي واحد فإنه ينسف على الأمة مرويات ذلك الصحاب يعني الأحاديث التي رواها يريد إسقاط الأحاديث التي رواها ذلك الصحاب فمن طعن في أبي هريرة مثلا كما يفعله بعض الناس فإنه يطعن في خمسة آلاف حديث وزيادة يطعن في أبي هريرة يطعن في أكثر من خمس آلاف حديث منها ما هو بعض هذه الحديث في أصول منها ما هو أصول في دين الله تبارك وتعالى قال ولا يترك هذه مسألة أخرى وهي غير موضوع الصحابة قال ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها وفاجرها لازم ما كان من البدعه بريا أو بريا عفوا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه ونترك هذه الفقرة للأربعاء القادم إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يعيننا حتى نكمل هذه الورقات المتبقية من هذا الكتاب حتى نختمه قبل رمضان بإذن الله تعالى نسأل الله العون والتوفيق والسداد والهداية والصلاح ونكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك